وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ولقد آتينا مرسى الكتاب فلا تكون في مرية من نقائه وجعلناه هدى لبلي إسرائيل وجعلنا منهم أعمتين بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُنْقَلُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَتَاعِبِهِمْ جَانكَن آيَاتِ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نُشُقُّ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يَبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ لَمَّا هَذَا لَفَتْحٌ إِنْ كُنْتَ صادقين قل يوم الفتح لا يغروكم الذين كفروا ايمانهم هو لهم ينظرون فآرض عنهم فتضلن